فَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ, وما خلق الله مِنْ خَلَقَ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْثَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ